وصدق بالhusna فسنيسره لليسرى وامما من بخل واستغنى وكذب فَسَنُ فسنيسره للعسرا وما يغني عنه ماله اذا تردى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 الذي يؤتي ماله يتزكى وما ل أحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغأ وجه ربه الأعلى ولا سوف يضى